بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة كن مبادرا يعني ي ه كن مبادرا يعني أ ح ي ا ن ا الناس بيبقى م ع ه ا حاجات تقدر تنجحها في ا ل ح ي ا ة لكن ه و مش شجاع مش كدا مش جدع وياخد خ ط و ة وياخد ه م ة و ي ز ب ق في ناس يا جماعه إ م ك ا ن ي ا ت ه ا ع ا ل ي ة ق و ي أ ن ا م ت أ ك د ان, إن في شباب بيسمعوني ا ل آ ن وفي بنات بيسمعني ا ل آ ن ه و يقدر ينجح نجاحات ج ا م د ة جدا لكنه ل ل أ س ف مش شجاع ك ي ل ك و ح ك ا ي ة دمها خفيف جدا ا ل ح ك ا ي ة ديا ح ك ي ه ا ل ي واحد من المغرب هو, آه آه هو كاتب ومؤلف كتب وشكله يعني شكله حيكون كاتب كبير في يوم من ا ل أ ي ا م طبعا ا ل ح ك ا ي ة ق د ي م ة أ و ل كتاب بيحكيلي ولا دار نشر راضيه تنشرهاله ويحاول ويقدمها ل د و ر نشر وبعدين د و ر نشر محدش راضي ينشرله بعد محاولات ك ت ي ر ة ق و ي وافقت دار نشر ان ه ي تطبعله كتابه وصادف اول ما الكتاب الطبع ان كان د ه وقت معرض الكتاب المغربي ووقف بقى المنظمين لمعرض الكتاب زي ما انتوا عارفين ا م ا عاملين م ن ص ة خ ا ص ة لكبار الكتاب احسن كتاب قاموا قاعدينهم على كراسي قدام الناس كلها وقدامهم الكتب بتاعتهم علشان يمضوها ويتكلموا عن الكتاب بتاعهم وهو طبعا اول م ر ة ينشر كتاب فكبار الكتاب قاعدين على ا ل م ن ص ة و ا ب ت د ى الحوار بقى والناس م ت ج م ع ة والناس بتتفرج بس كان فيه كرسي فاضي يبدوا ن صاحب الكرسي د ه مجاش فهو قال اكيد صاحبه ح ي ي ج ي فات عشر دقايق فات ربع س ا ع ة فات تلت س ا ع ة وصاحب الكرسي الي ل ع ل ى ا ل م ن ص ة ا ل ك ب ي ر ة الي ل قدام الناس مش موجود و ه م سايبين الكرسي ومش ح ط ي ن قدامه اسم الراجل فابتدى الحوار وخلاص والناس نسيت ان فيه كرسي فاضي لكن ه و منسيش عارفين قرر يعمل ايه يطلع يقعد على الكرسي <تصفيق> ويقدم كتابه ويبقى في وسط الناس بس ده محدش دعاء بس الكرسي فاضي هو كان يبقى عيب ويبقى مايصحش لو صاحب الكرسي جه وهو طلع مكانه بس دا فات تلت الحوار وصاحب الكرسي مجاش ا ومفيش حد مكانه طب ليه مطلعش ا انا بص اهو دي يعني ايه ك ل م ة مبادر فهمت يعني ايه مبادر طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب لا لا طب ممكن يحرجوني طب طب ما يحرجوك يعني هيحصل ايه يعني ما كلنا بنتعلم كدا ياخد عشر كتب ويطلع يقعد على الكرسي خياله ا ل ش ج ا ع ة و أ م عامل ك د ه و ق م واخد بعضه وطالع قاعد على الكرسي طبعا أ ح د المشرفات الي ل هيا م س ؤ و ل ة عن تنظيم ا ل معرض الكتاب خدت بالها ان فيه واحد طالع قاعد على الكرسي ف ع ا ي ز ة تروح ت ت أ ك د من ا ل ب ط ا ق ة بتاعته ان ه و د و ن الي ل كان مدعو مثلا وجاي م ت أ خ ر ولا إ ي ه فدخل عليه أ م برضه مبادر تاني و أ ا م بصصلها بمنتهى ا ل ث ق ة وابتسملها وقالها أ ن ا آ س ف أ ن ا جيت م ت أ خ ر ش و ي ة فهي طبعا ً ب ي ت مكسوفه على طول وقالوا ب ت لا يا فندم لا لا مفيش ا ح ا ج ة اجبلك ي إ ي ه تشربه قالها ك ب ا ي ت شاي وجي عليه ا ل ض و ر وقدم الكتاب بتاعه فالناس ا ب ه ر ت ايه ا ل ف ك ر ة ا ل ج ا م د ة دي دي ف ك ر ة ج د ي د ة ب د أ ت الناس تيجي عليه و ب د أ ت ا ل ص ح ا ف ة تصور و ب د أ يعمل امضاءات ويعمل اوتوجرافات لل للشباب والبنات الي ل عجبهم ف ك ر ة الكتاب و ب د أ الكتاب يتوزع في ض ا ر ي ح ك ي بيقول السنه الي بعديها في معرض الكتاب التاني كان ا لان ك ت ب بتاعي كتاب يتوزع اول و ك ت انا اول مدعو ان على لون مدعو انا اكون منصة طلعت ا ل م ر ة الي ل فاتت وعرضت نفسي بقوه و ث ق ة ماكنتش هطلع ا ل م ر ة ا ه خليك مبادر خلي عندك ث ق ة في نفسك اجمد ك د ه خليك شجاع صحيح متاخدش ا حق غيرك لكن خليك شجاع وخلي عندك ث ق ة في نفسك و و س ع د ساعتها ل ب س م ة امل على وجهك وعلى وجه كل الي ل ي ح ب شكرا والسلام عليكم